Book تو ديفيدست دي ادوا اثنان وتسعون اثنان وتسعون سبوردني رجينيتي الجمل الجانبية باستخدام انا اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين. ميلوتي دكارتش. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشرب. ميلوتي بيش إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. ميلوتي دكادوجا شتوكو دوتسنا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إسلام دك مطربا لكر. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. اسلام أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم ние أنه سيتزوج ابنتنا نأمل أنه سيتزوج ابنتنا ние се надеваме дека باري. نأمل يكون لديه مال كثير نأمل أن يكون لديه مال كثير Ние се надеваме дека тој е милионер. Нае ан јакуна коне милионеран. Нае ан ќе коне Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа. Кад самаѓа таа на звужетка, паде за ла паде. Кад самаѓа таа на звужетка, паде за слушнав قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى слушнав قد سمعت أن سيارتك تالفه تماماً قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما Ме радува дека дојовте. Инаоју сајдуи ан нака кад атаит. И на јујдуни ан накакад теит. Ме радува дека имате интерес. И нау ју сајдуи ан нака моам. Инаху ју сајдуни ан Ме радува дека сакате да ја купите укќата. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل إن يسعدني أنك تريد شراء المنزل سلاشم دك أن يكون آخر باس قد غدر أش أن يكون آخر باس قد غدر تك مره تاكسي. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. سبلاش دكان نمّ أخشى ليس معي نقود. أخشى أن أنني ليس معي نقود.